وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفُوا صُمُّوا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفُوا صُمُّوا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أشد مِنَ الْقَتْلِ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَفْعَلُوا الدِّينَ لِلَّهِ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان والحرام بالشهر الحرام والحرمات اقتصا الشحر بالحرم بالشهر الحرام والحرمات اقتصا فمنع تداعى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فمنحداعى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله معنا واتقوا الله واعلموا أن الله معلم استقيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأنفقوا إن الله يحب المحقين إن الله يحب المحقين وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فإن فما استيسر من الهدي فإن قصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى والهزل محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه من صيام او صدقات او نسك ففديه من صيام او صدقات او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما أي سار منا الهادي فإذا أمنتم فمن إلى من تم فمن ترعيل هم مرت الى الحن فمن ساي فمن لن يجد صيام سلافه ايام في الح جِي وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ أَمَن لَّن يَجِدَ أَحَدٌ فَرَقًا كَأَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ, كاملة تلك عشرة كاملة ذلذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واستقم الله واعلموا ان الله لا العيذاب واتقوا الله يا يعلم ان الله رشيد ولقاب